غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل مِنَ السماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا جَنَّاتٍ مِنْهُ خَضِرَرَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَّلَ مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله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 الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا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 لا يعملون أربك الغن يذُ الرَّحم إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَووفَتعلممونَ مَنْ تَكُ لَ عاقِبَةُ الد الدَّ إهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِم وَجَوا لِلههِ مَِّا ذَرَأ منِنَ الْحَرثِ وَْأَنَّ مِن صبَا فقالوا هذاِلهِ بِزامِهِم وَهذَا لِشُرَكنا فمَا كانََ لِشُررَكائِهِم فَلَا يَصِلُ إ الله وَماَا كانََ للله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم, ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله مَا فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من وَن شَاءُ بِزامِهِم وَأََّامُن حُرِّمَقُهورهَا وَأََّامُ لا يَذْكُرون نَ اسمَ اللهَّه عَلَيْهَ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 سمع الله لمن حميد والله أكبر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 الضالين آمين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمٌّ فَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَ يَتَشَرَّبُ أَمَّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَى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 مَا دَّخَلْتُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحق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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا <تصفيق>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 Tafsila li kulli وَتَفْصيل لِكُلّ شَيْئ وَهُدَ وَحْمَةَ ل عَهُم بِلِقَائِ رَبِّهِم يُؤمِنُون وَهذا كِتابابٌ أَزَلناهُمبارََكُ فَتَّبِعُوه وَاتَّقُ عََّكُمْ تُرحَمُون أَن تَقولُوا إِ مَا أُنزِلَكِتابُ عَدَ طائِ فَتَْن منِ قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممنون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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفَ نفسسا إمانها لم تكن آمنت م قبل أو كسبت لم تكن آمنت م قبل أو كسبت في إمانها خَيرا ق تظر إ إن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 من درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم الله اكف Samea Allaho li man hamida Allahu akbar